الحمد لله الحمد لله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا الحمد لله المتفرد بتصريف الاحوال على التفصيل والاجمال تقديرا وتدبيرا الحمد لله المتعالي بعظمته ومجده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 الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروت الصعاب ولانت لقدرته شدائد الصلاب مسبب الاسباب ومنزل الكتاب وَخَالِقُ خَلْقِهِ مِنْ تُرَابًا غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ بِالظُّلْمِ إِلَٰهًا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ مَرْجِعُنَا وَنَحْنُ عَلَىٰ مَا قَالَ رَبُّنَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقُنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين اللهم لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما علمتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما عافيتنا لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالإيمان لك الحمد بان بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بان بلغتنا اخر رمضان لك الحمد بختم القران ولك الحمد بختم القران ولك الحمد بالمال والاهل والمعافاه لك الحمد كله لك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد آخرا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطلا نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرتا واصيلا لبيك وسعديك لبيك وسعديك والخير كله بين يديك والخير كله بين يديك والشر ليس إليك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك لواصينا بيدك عدل فينا قضاءك ماظ فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 وَجَل أَحزاننا وَذَه بَهُم مِن وَُهُ مِنَا وَسابِقَنَا وَدَللَنا إِلَيكَ وَإِلَ جََّّاتِكَ جَّاتِ النعِ اللهَّهُ وَجَعلنا مِمَّنْ يَقررَاءُ قُرآانَ فَ يَرقَا وَل تَجعلناَا مِمَّن يَبْرَأُ قُرآان فَ اللهم وجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياءه ولأبصارنا جلاءه ولأسقامنا دواءه ولذنوبنا ممحصاه وعن النار مخلصاه اللهم إنا نسألك من الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم أمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وارزقنا من حوضه شربة هنية لا نضمأ بعدها أبدا اللهم إنا نسألك مرافقته في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك مطواعين لك مخبتين لك أواهين منيبين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 وإنابة المخبتين لك اللهم طهر اعمالنا من النفاق اللهم طهر اعمالنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذبة وأعيننا من الخيالة فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمر صالح يقربنا إلى حبه اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها اللهم اجعل خير أعمالنا واخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عناه اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة اللهم إنا نستودعك ديننا اللهم إنا نستودعك ديننا وأعراضنا وأنفسنا وأموالنا وأعمارنا اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاه إلى صراط مستقيم إلهنا وسيدنا يا غاية رغبتنا ويا منتهى قصدنا ويا من عم بقضله كل حي ووسعت رحمته كل شيء يا رحيم يا رحمن يا ذا المن والإنعام يا من يعلم ضمائر الصامتين ويا من يملك حوائج السائلين اللهم قضي حاجاتنا اللهم قضي حاجاتنا اللهم قضي حاجاتنا وحقق أمنياتنا وفرج همومنا ونفس كروبنا وقضي ديوننا واشف اللهم مرضانا وفق كن أسيرنا ولا تدع لنا همنا إلا فرجته ولا عبدا صالحا إلا ثبت ولا تائبا إلا قبلته ولا ظالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيت ولا ولدا إلا أصلحت ولا عزبا إلا زوجته ولا محروما من الدرية إلا درية صالحة رزقت ولا معيونا أو مسحورا إلا شفيته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله ردتا ولا جبارا إلا قصمته ولا قلب أب أو أم مفتور على فقد ولده إلا برؤيته ثبتته وأسعدته الله لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا من وسعت رحمته كل شيء نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأمواس اللهم أبدلهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وأنزل على قبورهم من بركات هذا الشهر اللهم واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعلها حفرا من حفر النيران اللهم وأنزل على قبورهم شآبيب الرحمات اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنا نسألك أن تغفر لوالدينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية اللهم من كان منهم حيا وَمتع بالصّحةِ والعَافًا اللههُ مَنْ كانََ مِنهُم حَيًا فَمَتِعوا بِصِحَةِ والعَافية وَمَتِعهُ مَ تَ الصَّالحين وَأَطل فيِي عُمرِهِ على قاعاتِ اللههُ وَبَارك لَهُ في عم اللهم إنا نسألك لمن مات من آبائنا وأمهاتنا اللهم إنا نسألك لهم المغفرة اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وافسح لهم في قبورهم وأوجب لهم عظيم الرحمات يا أكرم الأكرمين اللهم ضاعف لهم الأجور والقف بهم في القبور وآمنهم يوم البعث والنشور اللهم ارحموا ناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية قد واراهم قد واراهم الترابة اللهم أحسن عاقبتنا وعاقبتهم يا حليم يا غفور واجمعنا بهم في جنات النعيم وأنزلنا وإياهم منازل الرضا والتكريم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم افسح لنا في القبر ضيق ملاحدنا اللهم افسح لنا في قبرنا ضيق ملاحدنا اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا والرحال في موطف العرض عليك ذل مقامنا اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين يا خالق السماوات والأرض يا عالم الخفيات يا رفيع الدرجات يا ذا العرش المجيد يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده سبحانك ربنا ما أكرمك سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أحلمك وما أعظم جودك وما أكثر عطاءك وكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا إلهنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة نعوذ بك أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا سخطك إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي لك العتبى حتى ترضاه ولك العتبى بعد الرضا لك العتبى حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا يا غاية رغبتنا يا غاية رغبتنا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز إلهنا إلهنا هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم وأنت حي طيوم ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هذه نواصينا الخاطئة بين يادين وهذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك ها نحن ببابك واقفون ولجناتك راجون ومن عذابك مشفقون نطرق بابك ونستنصر رحمتك ها نحن عبادك الضعفاء بين يديك أتيناك بفقرنا وأتيناك بذلنا جئنا بذنوبنا نرجو عفوك وجئنا بخطايانا وهفواتنا وعتراتنا نرجو مغفرتك فَعَصَيْنَاكَ إِذْ عَصَيْنَاكَ وَنَحْنُ بِعَذَابِكَ جَاهِلُونَ وَلَا بِعَذَابِكَ مُسْتَخِفُونَ وَلَكِنْ سَوَّلَتْ لَنَا أَنْكُسُنَا وَغَرَّنَا سِتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيْنَا فَعَصَيْنَاكَ بِجَهْلِ وَخَالَفْنَاكَ بِجَهْلِ رَبَّنَا إننا وَإن عصيناك كفَ نحبك رّنا إننا وَإِن عصنا كفَإنا نحبك إننا وَإِن عصنا كفَإنا نُحبك ونخاف عقابك ونرجو رحمتك يا حبيب التوابين يا أمان الخائفين يا رجاء المقطعين من نقصد وأنت المقصود ومن الذين توجه إليه وأنت الرب المعبود يا فرجنا إذا أغلقت ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب جئنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه الساعة المباركة جئنا بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة نسألك يا الله نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك بفضلك وجودك وكرمك أن تعتقنا من النار اللهم إنك عفو تحف العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفرتوس الأعلى ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اكتبنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاء اللهم واكتبنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاء اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين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 ولا إله إلا الله يبقى ويقنى كل شيء إله ناع الزجارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عذاك عداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم انصرهم في كل مكان اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة اللهم إنك حرمت الظلم على نفسك واجعلته بين عبادك محرما اللهم إنك ترى ما يفعله اليهود الغاصبين في إخواننا في غزة اللهم كل إخواننا في غزة اللهم كل إخواننا في غزة اللهم, كل في غزة اللهم كلهم في سوريا وفي بورما وفي كل مكان اللهم عليك بعدوك وعدوهم اللهم إن هؤلاء اليهود فاضطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذا اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وأبدل أمنهم خوفا وغناهم فقرا وقوتهم ضعفا اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك وعذا بك إله الحق اللهم سلط عليهم يدا من الحق حاصده ترفع بها ذل إخواننا وتعيد بها عزنا وتسقط بها عدونا إلهنا فاد عظم الكرب واشتد الخطب على إخواننا في غزة وفي سوريا وليس لهم رب إلا أنت يا ناصر المظلومين ويا قاهر المتجبرين ويا مجيب دعوة المضطرين يا من ذلت له الصعاب وخضعت لجبروته الرقاب اللهم إنا نسألك وقد قلت وقولك الحق ألا إن نصر الله قريب اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا اللهم فرج همهم ونفس كربهم اللهم واحق دماءهم وفك حصارهم واجبر كسيرهم وارحم موتاهم واقبل شهداءهم اللهم واضرب الظالمين بالظالمين فاخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم أنقذ المسجد الأقصى واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين وارزقنا واكتب لنا فيه صلاة قبل الممان واكتب لنا فيه صلاه قبل الممان رحمتك ارحم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سو اللهم وادم على بلادنا وبلاد المسلمين الأمن وال والإيمان والسلامة والإسلام اللهم من أرادنا وراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله في نفسه واجعل كيده تدميره وارنا فيه عجائب قدرتك اللهم احفظ رجال أمننا واجزهم عنا خير الجزاء واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم على منهج السلة الصالح اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق وكفهم شر التنازع والتفرق والشقاق اللهم أبرم لهذه الأمة أمرض شدا وعز فيها لطاعة ويعافى ويهدى فيه أهل المعاصيا اللهم وفق وليا بنا بتوفيقك وأيذه بتأيدك وانصر به دينك اللهم وهي له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم واجعله محبا للدين وأهله وبغض إليه الشر وأهله اللهم أيد العلماء العاملين ودعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم اهدي شبابنا وشباب المسلمين واجعلهم عدة لأمتهم ومجتمعاتهم اللهم واحفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والعمل ومن اكتلي من شبابنا بشبهات أو أفكار منحرفة اللهم فرده إليك ردا جميلا وأرهي الحق حقا وارزقه اتباعه وأرهي الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم احفظ شبابنا وفتياتنا المبتعثين والمبتعثات اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك اللهم اصلح نسانا ونساء المسلمين اللهم خص منهن الحاضرات اللهم اجعلهن هاديات مهديات بالنبي صلى الله عليه وسلم متبعات وبالصحابيات مقتديات اللهم وكفهم شر ما يكاد لهم اللهم وكفهم شر الأشرار وكيد الفجار اللهم ارزقهن الولد البار والزوج الصالح وزينهن بذينة الإيمان وبالعفاف والحشمة والحيان اللهم رحماك رحماك باليتام والمحتاجين اللهم رحماك رحماك بالمطلقات والمعلقات اللهم كلهم عونا ونصيرا اللهم من كان من أبنائنا عقل والديه اللهم فمن عليه بتوبة عازلة وأقر عيون والديه به برحمتك يا أرحم اللهم يا من رد يوسف لأبيه ورد موسى لأمه كي تقر عينها ولا تحزن رد كل غائب على والديه وأسعدهما برؤيته سالما غانما اللهم وفق أغنياءنا للعطف على فقرائنا اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين اللهم واحفظ المسلمين من شر قنوات رذيلة اللهم اهدي أهلها وأصحابها وردهم اليك ردا جميلا اللهم ارحم من بنا هذا الجامع وزوجه اللهم ارفع درجاتهم في عليين وبارك لهم في عقبهم يا رب العالمين اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات القائمين على إتمام هذه الشعيرة اللهم كلهم اللهم اللهم وفقهم وارفع درجاتهم في علين وبارك لهم في أنفسهم وفي أولادهم اللهم بارك لهم في أعمارهم اللهم واجزهم عنا خير الجزاء اللهم اكتب أجر كل من بذل ماله أو نفسه أو قدم شيئا لخدمة هذا الجامع اللهم من بذل جاهه في خدمة الإسلام والمسلمين اللهم ترفع درجاته في الفردوس الأعلى اللهم وفق سكان هذا الحي وجيران هذا الجامع واجزهم عنا خير الجذاب إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا ويا سيدنا ويا غاية رغبتنا يا من عم البلاد فضله يا من عم البلاد فضله ونعمه ووسع البرية جوده وعطاه إلهنا هذا شهرنا قدنا في وحان رحيل اللهم اجبر قلوبنا بفراق رمضان اللهم انك قد تفضلت علينا بادراك رمضان وحرمت ضيغنا اللهم إنك قد تفضلت علينا ببلوغ العشر وحرمت غيرنا ووفقتنا لختم القرآن وحرمت غيرنا اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم إنا نسألك أن تقبل من الصيام والقيام وأن تتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فاكتب لنا أجرها واكتبنا ممن قامها إيمانا واحتسابا اللهم ولا تكتبنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان ولا تجعل أعمالنا هباء منثورا إلهنا هؤلاء عبادك ما اجتمعوا إلا طلبا لرحمته اللهم لا تفرقنا من هذا الجامع اللهم لا تفرقنا من هذا الجامع اننا وقد غفرت ذنوبنا اننا وقد غفرت ذنوبنا وقبلت منا واعتقتنا من النار في رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم عيد رمضان علينا اعواما عديدة وازمنه مديدة في حياه الرغيده اللهم من كان في س ببق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر اللهم تبارك لنا فيه اللهم تبارك لنا وإن قضيت بقطع اجالنا وما يحول بيننا وبينه فاحسن الخلافة على باقينا واجعل الموعد جنات النعيم اللهم آت كل واحد منا مراده اللهم ما سألناك من خير فاعطناه وما لم نسألك فابتدئنا اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمدا على آله وصحبه اجمعين